اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِي مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ يدبر الأمر مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثم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 ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئذة قليلا ما تشكرون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 وَلَوْ ترى اِذِ المجرمون ناكسوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا اَبْصَرْنَا ناكسوا رؤوسهم عند رَبِّهِمْ رَبَّنَا اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إنا مُوقِنُونَ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني نجهن من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم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 يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم دوقوا عذاب النار الذي كنتم به ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم من مَا ذَكُرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّلْقَائِهِ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ من من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقِنُون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 اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين